أَسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إلَى رَبِّكَ كَدِحًا فَمُلَاقٍ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسُوَفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إلَى أَهْلِهِ مَسْرُوا وَأَمَّا مَنْ عُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُورًا وَيُصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّنْ أن بَلَىٰ بَلَاءٍ